Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnne kelmin el Ala ciratim istaqim. Telzil al rahim لِتُزِرَ قَلَمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ra و خشى الرحمن بالغيب فبشره بما غفرته وأجر الكريم إن نحن نحي وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 تَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجِرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تَأْخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Ni aman tu birabikum, fasmaun. Qiladuxul elcennah. Qal ya leyte qami, yaglem. Bima vafrali rabbi, صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ما يأتيهم أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأ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 وآيات لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وَأَيۡ نُرِىۡ لَهُمۡ اَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي الفُلۡكِ المَشۡحُونِ وَخَلَقۡنٰنَهُم مِّن مِّثۡلِ مَا يَرۡكَبُونَ وَاِنۡ نَّشَأۡ فَلَا صَﻠِىۡخَ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنقَذُونَ إلا رحمةً منا ومتاعًا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بَيْنَ بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات رب بِهِمْ إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين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 قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنَّ كَانَتْ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الْدَيْنَاءِ مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءٍ وَلَا تُجْزَاءُنَّ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 هذه جهنم التي كنتم تُعَدون اصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون Al Yaman, axtım ve tekelimna aidiyim ve teşhedu وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين يُذِرُّ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِطُّ الْقَلَمُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم ما عملت أيدينا أن عمل فهم لها ما ليكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يش قُرُون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون Ave, nam yaral insan, anna, halqına ve xacim biim, ve zırabla ve قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإذا أنتم منه أوليس الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم